اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقد رجعنا إلى الكلام على شرح العقيدة الطحوية كما هو سبيلنا في نشرح الأسماء الحسنى ثم نقف لنستأنف الكلام في شرح الاعتقاد حتى إذا انتهينا من شيء هنا استكملنا شيئا هناك وهكذا على أن الأمر كما ذكرنا هو أمر واحد وهو أمر العقيدة المتعلق بمعرفة الرب في بداية الأمر ونهايته وأوله وآخره سبحانه وتعالى والطريق الموصلة إليه وجزاء السابقين لهذا الطريق وحتى نستأنف سيرنا كما نبهنا في المرات الماضية راجعنا الكلام في هذه المسألة من المسائل المهمة التي يجب على كل أحد أن تكون سلوكه درس العقيدة كما أشارنا من قبل ينبغي أن يكون درس معرفة الرب سبحانه وتعالى واليوم الآخر والقدر ومعرفة الرسول ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ تكتمل المر نجاته في الدنيا والآخرة ليس كلاما يقال على كتب العقيدة التي شرحت هذا الكلام لأننا كما بينا. ذكرنا أن هذه العقائد قد كتبت أيامها لتمييز كلام أهل السنة فقط عن غيرهم من أهل البدع ليس إلا فلم يأخذوا في شرح الاعتقاد بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه بل كان كل همهم حينئذ أن يميزوا فقط هذا من أهل السنة أو لا من أهل البدع لما انتشرت البدع ظهرت هذه المقولات التي تحرر عقائد أهل السنة حتى لا ينزلق المر أو ينحرف عن هذه الاعتقادات وتركوا شرحها لما كان عليه الصحابة أو من حاول بعد ذلك أن يشرح هذه الاعتقادات الشرح المقربة لمعاني العقيدة بمعنى أن يقرب هذه المعاني لصحة السلوك الذي ينبني على هذا الاعتقاد وهذا هو المطلوب أصلا في درس العقيدة كيف يصلح المر بينه وبين ربه ويعرف ربه أن يعرف ربه أولا وأن يعرف كتابه وأن يعرف رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن باليوم الآخر وأن يؤمن بالغيب وأن يؤمن بالقدر بهذه الأمور يعرف سكاته إلى النجاة بمعرفته ربه سبحانه وتعالى وهو ما قررناه في الأسماء الحسنى على هذا المنهج الجديد الذي نشرحه والذي سطاه الله تعالى لهذا الجمل الفقير إلى الله ومعرفة الرسول وحقوقه صلى الله عليه وسلم وما يجب علينا نحوه حتى يفوز المرء في الأولى والآخرة والإيمان باليوم الآخر والقدر والإيمان بالملائكة والسلام الكتاب والنبيين إلى آخر ما بينا من هذه المعاني التي يعني ساقها الله تعالى حتى نعود إلى هذا الكلام استأنفنا درسا في مرة الماضية كنا قد شرحناه في الزمان الماضي إنما لأحتياجنا إليه في هذه الأيام التي طغت فيها الغفلة وفقنا زاد فيها البعد عن الله تعالى وانحرف الناس عن الصراط الذي يجب أن يعود إليه كما بينا في خطبة الجمعة في طريق الربانية من الله تعالى حدد طريقا للربانية حتى يكونوا ربانيين كما قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون هذه هي طريق الربانية وبينا فيها وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق فقال سبحانه وتعالى قد الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بينت الآيتان هذا الطريق الذي نرجو الله تعالى أن نشير إلى هذه الأصول فيه حتى يتيقن كل أحد بسيره وكيفية السير إلى الله تعالى فإذا زاغ أو خلفته نفسه أو هوى أو الدنيا أو المشاعل عاد مرة أخرى وهو يعلم طبيقه الذي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الله عليه كان درس الأسوال الماضي تذكرة بأذي الأمور التي تصحح السير في هذه المشاكل والأحداث المؤلمة على النفس وعلى القلب والشاغلة للإنسان عن صحة السير إلى الله تعالى والمضعفة للقلوب كذلك أن هذه الأحداث التي رأينا أضعفت القلوب عن السير إلى الله تعالى وألقت في القلوب الغفلة والبعد والتقصير والتكاسل والتناحر وانشغل الناس بالكلام أكثر ممن شغلوا بالإقبال على الله تعالى وبتصحيها السير إلى الله تعالى بالتزام السنة الصحيحة وبالدعوة إلى الله جل وعلا حتى خسرت الدعوة كما ذكرنا قواعد كثيرة لها يعني إذا ذكرنا في عذين العامين الماضيين لعلمنا كيف خسرت الدعوة كثيرا مواقع كثيرة قد فسرتها الدعوة ولا حولها لقوة إلا بالله وحاول المؤمنون أن يعوضوها بما لا ينبغي أن يكون سبيلا إلى الله تعالى المهم كان درس الأسبوع الماضي في الكلام وهو طريق المحسنين إلى الله تعالى أن المحسن بنظر المؤمنين إليه ليس بنظره إلى نفسه كما يقول الشيخ ونرجو للمحسنين أن يعفو, يعني أن يعفو الله عنهم المحسنين الذين هم في درجات العلا من الإيمان أن يعفو عنهم سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة برحمته حتى نرى الخطر في موقفنا اليوم الكل سار في ما هو فيه وهو آمن لا يهمه شيء ولا يلوى على شيء ولا يخاف على آخره ولا يخاف على إيمانه الذي نقص ولا على دينه الذي قل ولا على أعماله التي اختلت ولا شيء من ذلك ولذلك نعود فنذكر المحسن كما يقول الشيخ نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنه سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليه ولا نشهد لهم بالجنة وانظر إلى أحوالنا التي نهن فيها بناء على هذا الكلام الذي ذكرنا ونستغفر لمسيئهم ولا ونخاف عليهم ولا نقنطهم وهذا الكلام أشرنا إلى شرحه سريعا لأن المؤمنة لا بد أن يكون كذلك فأن يرى نفسه محسنا لا لا يجوز لأحد أن يرى نفسه محسنا وإلا لشهد لنفسه بالجنة المحسن خلاص يبقى يدخل الجنة والأصل في أهل الإيمان ألا يشهد لأنفسهم ولا لغيرهم بالجنة إلا لمن شهد الله له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذه هي الأولى الثانية أنه حين حينئذ لهذا الإنسان الذي لا يرى نفسه محسنا أن يطمع في أن يدخل جنة الله تعالى برحمته لا بعمله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له ولا أنت قال ولا أنا فإذا لم يصلح المرء سيره إلى الله تعالى على هذا الحال لن يسير إلى الله تعالى اللي مشأ من كذا كما ذكرنا السلف المؤمنون كانوا يجمعون إيمانا يعني عملا وخوفا يعني إيمانا وخشيا أما المنافقون فكانوا يجمعون نفاقا وإساءة أو إساءة وأمنا يبقى مسيء وآمن وهذا الحال الذي وصلنا إليه مسيئون الأمنون يعني لو رفعنا هذه رايا وقلنا نحن المسيئون الأمنون يبقى لا نخطئ ولا نبعد كثيرا عن هذا الحال إلا من رحم الله لذلك نشير إلى بقية الكلام هذه الليلة أشارنا إلى بعض المعاني المتقدمة ونشير إلى تكملاتها هذه الليلة وهو قول الشيخ الذي ينبغي عفظه والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة أو الأمن والإياس نحفظ هذه المسألة الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام عشان الناس الآمنة دي اللي مش خايفة تاخد بالها شنن نحن السامو المتكلم الأمن والإياس دي مشي آمن ومش خايف ولا همه ولا بيزعل ولا بيعيط ولا بيتأثر ولا كده ياخد باله بأن دي قضية خطيرة يعني احنا بشي بنقول كده عشان ذكرنا في الاعتقاد ونحفظه كما ذكرنا لا شرحنا في هذه القضايا كلها في هذه القضايا كلها إنما هو شرح متعلق بسبيل العمل وبسبيل خطاب لفاكر المنهج الذي نسير عليه في التدبر القرآن وهو أن نعلم يقينا أن كل أحد هو المخاطب بهذه الآيات وأنه يجب أن يسارع إلى تحقيق العمل بأزيل آيات هو مخاطب بها من الله تعالى ويجب أن يتدبرها ثم أن يعمل بها بأزيل آيات فما أمل الله تعالى المهم يقول الشيخ في الشرح يجب أن يكون العبد خائفا راجيا وهو معنى عدم الأمن والإياس يعني أن يكون آمنا مكر الله وغضب الله يعني كأنه قد آمن أن يدخل الجنة والآمن كما يقول الشيخ معناه هذا الأمن والإياس يعني القلوط من رحمة الله كفر والآمن من عذاب الله تعالى كذلك يخرج عن الملة ينقل عن ملة الإسلام لأن الآمن شهد لنفسه بالجنة وهذا لا يجوز لأحد والآمن قد تحلل من كل أمور الدين فهو آمن مما يتوب إذن ولماذا يتوب والمؤمنون إن لم يتوب كانوا ظالمين كما ذكر الله تعالى ومن لم يتوب أولئك هم الظالمون فإن كان آمنا فلماذا يتوب فإن لم يتوب صار ظالما ولا ما زال مؤمنا ها لذلك هذا خطر نعيشه اليوم كما نتكلم خطر نعيشه فعلا الأمان الذي نحن فيه خطر كما سنذكر في معاني الخوف ودرجاته التي يجب أن يتعاهد أهل الإيمان قلوبهم عليها يقول الشيخ يجب أن يكون العبد خائفا راجيا فإن الخوف المحمود والصادق محال بين صاحبه وبين محارم الله تعالى فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقموط يعني إذا تجاوز الخوف حد الوقوف عند محارم الله تعالى والمسارع إلى طاعته يخاف منه أن يكون سببا للإياس وسببا للقنوط والرجاء المحمود رجاء رجل عامل بطاعة الله تعالى على نور من الله تعالى فهو يرجو سواب الله أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرة الله تعالى هذا هو الرجاء لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله يعني هلئك فقط لغيرهم هم الذين يرجون الرحمة ما آمنوا وهاجروا وجاهدوا وبعد ذلك ينتظرون رحمة الله يرجون رحمة الله تعالى يتمنون أن الله تعالى الرحمة فبعد إيمانهم وبعد هجرتهم وبعد جهادهم يرجون الرحمة ونحن كما ترون حالنا آآ آآ الإيمان هذا الضعيف الذي نعاني منه هذا الإيمان المتأرجح الذي يضيء في القلب حينا ثم يظلم أحيانا وهكذا يعني يسير خطوات ويتقهطر خطوات ويخاف من الله تعالى شيئا ثم يمارس حياته ولا كأنه فعل شيئا الذي نحياه اليوم والهجرة سواء كانت الهجرة كانت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هجرة الزنوب والمعاصي كما رفع الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ثم الجهات في سبيل الله منظر إلينا بما نرجو رحمة الله إذن بما يرجون رحمة الله ومع ذلك هم لا ينتظرون لا يفكرون في أن يرجو رحمة الله تعالى ولا أن يطلبوها ولا شيئا من ذلك ولا أن يحاولوا أن يسارعوا إلى هذه المغفرة والرحمة التي أمرهم المولى سبحانه وتعالى بالمسرعة إليها وهذا ترون انشغالنا اليوم الذي نحن فيه ولا حاول على قوة إلا بالله يقول أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بغير عمل أو بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب قل لك رب الغفور رحيم وربنا يكرمنا وربنا يفتع علينا وربنا إن شاء الله الأحوال تتصلح وإن شاء الله نعم كل ذلك يرجى في وجه الله الكريم ولكن هذا الرجاء كيف بغير عمل أن يكون راجيا الراجي الذي تكلمنا عليه أن يرجوه شيئا لابد أن يخاف على فواته وأن يحب وقوعه وأن يسعى لحصول هذا الشيء هذه الثلاثة لابد أن تتحقق في من يرجوه شيئا من الله تعالى وهذا هو المطلوب اليوم نحن مقاعدون على هذا الرجاء وننتظر فيما لا ملك لنا فيه من الأيام يعني إن شاء الله بكرة ولا بعد هذا ينبغي أن يكون معدودا من عمر المؤمن حتى يقول إن شاء الله الأسبوع الجاي هأعمل والأسبوع الجاي لبعده لما خلص امتحان ولما أعمل كذا ولا هذا ليس معدودا في عمر أحد غدا ليس من عمر أحد حتى يقول إن شاء الله هاعمل إن شاء الله هذا بقى هو التمني الكاذب الذي يقوله الشيء ولا ينفعك حينئذ أن تقول إن شاء الله نية الصالحة لا نية الصالحة هذه لا تنفع بغير مسارعة إلى الله تعالى أن الله تعالى أمر بالمسارعة لتحقيق النواية الصالحة وسريع وسابق وفي ذلك فليتنفس المتنافسون كل ذلك لأنه لا انتظر النواة الصليحة فقط النواة الصليحة يعني العزمة على العمل فإن عزمة كيف يبين العمل من الرجاء الكاذب من المسارعة إلى هذا العمل أما يقول غدا الله تعالى يقول تقول الله لتنظر نفسه ما قدمت لغد تغدد الأخرى الله تعالى الذي قال ذلك تقول الله ولتنظر نفسه ما قدمت لغد وهذا أحد الأسباب المنعة من الاستقامة المتفكرون والسائلون كثيرا في هذا الموضوع هنا ماشي يومين كويس واجوائع واشي ثلاثة كويس ومش عارف يحصاد لإيه هذا أحد الأسباب أسباب الرجاء الكاذب والتمني على الله تعالى بغير عمل وتأخير التوبة والعمل الصالح إلى أن يفرغ من أشغال الدنيا التي لا تنتهي حتى الموت من الذي فرغ من أشغاله يوما؟ هو يحاول أن يفرغ نفسه يوما لله تعالى فإذا به تهجم عليه الدنيا والأولاد والدراسة والفلوس والمال وكذا وكذا, وكذا والمرض يهجم عليه ما هو في وسعه وما ليس في وسعه كالمرض والفتن والمشاكل التي ليست في وسع أحد وهذا أحوالنا من الذي ينكر أنه في هذا الحال الذي نعرضه أو نصوره نحن اليوم فهذه صورتنا نحن لذلك يقول قال أبو علي عروزباني رحمه الله الخوف الرجاء كجناحي الطائر إذا استوى, استوى الطير وتم طيران وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت بأن قل الخوف أو قل الرجاء وقع النقص في العمل لا شك لذلك مدح الله تعالى أهل الخوف والرجاء فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ها هذا واحد باله من الآية لأنه يقول دائما قضية التدبر والقراءة الجديدة للقرآن نسمع الآية وتدبر منع القرآن ويفهم وبعد ذلك يعرف أنه هو المخاطب بهذه الآيات ثم يسارع إلى العمل بهذه الآيات أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما نشيل هذا الحرف كما يقال, يقال على الكلمة كذا كلمة كذا حرف نشيل هذا الحرف من الكلام نقول يحذر الأخرة ورد ورحمة ربي تنفع من غير هذه الكلمات الأولى تنفع يعني كأن الرجاء والخوف أو الحذر والخوف بيقول أو الحذر والرجاء متعلق بمين ها بإيه لا مش بعمل عادي ها؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وتحقق فيه المتح في الخوف الرجاء يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب قائمة أناق الليل يعمل إيه يعمل إيه قائمة أناق الليل؟, أنا الليل يعني أوقات الليل اللي ربنا عن A قم الليلة إلا قليلة نصفه أو ينقص منه قليلة أو زد عليه يبقى نصفه أو ينقص منه قليلة أو زد عليه لم يكن قليلة оче يبقى في النقص القليل وفي الزيادة فتح انا يجي هنا الايه دي من اهل الكتاب امه قائمه ها الليل مش كده من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اداء الليل وهم يسجدون هذه اهل الكتاب والمؤمنون أحسن من أهل الكتاب كما هو معلوم وأحوالهم أفضل وأعلى فهم فيهم هذه الحالة الله تعالى يقول من أهل الكتاب أما في أهل الإيمان فالمؤمنون قد ذكرهم سبحانه وتعالى بهذه الآيات كما قال تجافى جنوبهم عن المضاج وكما قال سبحانه وتعالى قليلاً ما يهجعون الأصل يعني الذي نعود إليه وهو الرجاء الذي نرجوه بغير عمل لا ينفع لأن الرجاء كما سيقول الشيخ ملازم للخوف لأن الراجي يخاف أن لا يتقبل منه كما ذكرنا الآية في المرات الماضية في الدرس الماضي لما نزلت والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون قال أبو باكر نزلت قصيمة الظاهر بالآية السيدة عيشة قالت يا رسول الله كذا وكذا يعني هؤلاء يعني قال لا النفس أسأل يصومون ويصلون تصدقون ويخافون أن يتقبل منهم فهؤلاء يخافون أن يتقبل منه لذلك لما قال أمن هو قانت آناها الليل ساجدا يحذر الآخر خايف من الآخر وخايف أن لا يتقبل منه ويرجو بقيامه الطويل وقنوته الطويل وطاعاته الطويلة وسجوده ورقوعه وبكائه وخوفه وخشاته يرجو رحمة الله تعالى يرجو رحمة ربي سبحانه وتعالى وانظر إلينا لتكون هذه الآية دواء لأدواء القلب المتحجر المتصلب اليوم الذي قد جلس وانشغل بالكلام والآكل والشرب والأحاديث التي ليس من ورائها ما يفيد في الأولى ولا في الآخرة وانشغل بكل ذلك عن صلاح قلبي وعن فساد قلبه وان شغل بذلك كله عن أن يكون من هؤلاء ويرجو في الغد الذي لا يأتي أو الذي ليس من أجله يرجو بغير عمل أن يكون هادية مهتدية إن شاء الله تعالى كيف لذلك قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا والحمد لله انظر إلى النوم والكسل الذي نحن فيه لترى هذا التجافي عن المضاجع تتجافى جنوبهم والفعل المضارح هنا يفيد التجدد والتكرار يعني كل شوية يقوم يدع ربنا ويصالي واستغفر وكان حال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال الحسن أن كل الأحوال الحسنة لا شك أن النبي أتى بها صلى الله عليه وسلم أو أتى بأفضل منها فالرجاء يستلزم الخوف ولول ذلك لكان أمنا لكان الرجاء أمنا والخوف يستلزم الرجاء ولول ذلك لكان قنوطا ويأسا والنقطة التالية وأن كل أحد خفت منه هربت منه إلا الله سبحانه وتعالى إذا خفت منه هربت إليه وهذه المسألة التي نتعلمها لازم وهي كيف تهرب إلى الله تعالى في كل وقت أنت محتاج إليه في كل وقت وفي كل ثانية وفي كل نفس نفس يخرج ولا يخرج ولا يدخل, أو يدخل ولا يخرج بهذه الله تعالى وبقدرته وقواته ويمكن أن يحدث ذلك وأنه لولا لفضله عليك لكان لك حال من هذه الأحوال السيئة التي تنظر فيها فأنت محتاج إليه إذن في كل نفس ليس في كل سانية وكل خطوة لا في كل نفس يتردد فيك محتاج إلى الله تعالى لذلك يقول أنت محتاج إليه أن تدعوه أن يثبتك وأن يأخذ بيادك وأن يربط على قلبك وأن ينير لك قلبك وأن يرزقك التدبر والفاهم عن الله وأن يأخذ قلبك إلى محباته وطاعته والقيام له وأن يأخذك إلى بقية أمور العبادة وأن يحرسك من الشياطين الشياطين الإنس والجن وأن يحفظ سمعك وبصرك وفؤادك وجوارحك وأن, وأن كل ذلك تطلبه في الآخرة علاوة على ما تطلبه من منه سبحانه وتعالى في الدنيا وأنت عالم يقينا أنه لا يمكن لأحد أن يغفر لك أو أن يفتح عليك أو أن يأخذك أن يتوب عليك أو أن يطاهر قلبك أو أن يلقي في قلبك الرجاء والخو لا كل ذلك مرده إلى الله تعالى ومرجعه إليه وكلما أقبل العبد عليه أقبل الله تعالى عليه كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لذلك إذا خفت منه إذا أردته إذا طلبت وأنت محتاج في كل وقت إلى الطلب وإلى الدعاء وإلى التوب وإلى الاستغفار وإلى السؤال هربت إليه وروح تجاري على الله تعالى أنا عبدك المسكين الفقير توب علي سمحني اغفر لي ارزقني احفظني سمحني من الزنوب قويني على الطاعة أعيني على القيام أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللازم يبقى أنت ليك باب لك باب ولك ملجأ ولك مهرب تهرب إليه كلما ألمت بك النوازل والحوادث والمصائب والحوائج والطلبات والتقصير والتفريط والرزق والضيق والنكد كل ذلك تهرب إلى الله تعالى إن لم يفرج عنك ما فرج عنك أحد إن لم يعطيك حرمك الناس إن منعك ما أعطاك أحد إن لم يغفر لك لن يغفر لك أحد إن لم يطهر قلبك ما طهر أحد إلى آخر هذه هذه التي هي معاني العهودية والرق لله تعالى يقول قال صعب المنازل سائرين هذه يعني استطراضا للشيخ لقتلنا بها شرحنا في الزمن السابق عند. عندما كنا نشرح منازل السائرين مدارج السادكين بن قيم على منازل السائرين لابد إسماعيل هرون شعر وثناها في زمان الحديث الذي ينبغي أن ينظر فيه المرء بعد هذا الكلام هو قوله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظني عبدي به فليظن بما شاء وفي صحيح مسلم عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدك أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه والمقصود من هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نقرأ الحديث الآن القراءة التي نقرأها كما نذكر إنما نشير إلى الظاهر من القول وهو إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من الخوف بخلاف زمن الصحة هذه المسألة التي تهمنا في هذا الكلام أن يكون المرء في حال الصحة الخوف أرجح عليه من الرجاء لأن العبيد سامع المتكلم كما, كما يسميهم العلماء هم عبيد السوء يعني إذا ما كان شيء العصاية على دماغه الصوت على رأسه لا يعمل لذلك في حال الصحة أن يكون الخوف أكثر أرجح من الرجاء في حال المرض وخوف الانتقال إلى الله تعالى أن يحسم الظن بالله تعالى وأن يترجح الرجاء على الخوف المقصود أن الخوف يستلزم الرجاء والرجاء يستلزم الخوف وأن الرجاء يستلزم الخوف ولبد حين إيه أن يكون المرء في أحواله التي هو فيها في الرجاء لا لابد أن ينظل إلى الخوف أن يكون أكثر خوفا نشير إن شاء الله إلى الخوف أعزي المسألة يعني كان أهمي الأصل أن أشرح الكلام في الخوف ونسمع هذه الكلمات لعلها أن تكون واعظا للمرء في هذا الكلام نقرأ هذا الكلام كلما سريعا ومحتاج إلى توضيح نشير إليه لأن الوقت كان أشرك على الانتهاء يقول يعلم عن الخوف يبقى تعريف الخوف يقولك عن إيه خب قال الخوف تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال هذا تعريف الخوف خوف يعني إيه؟, يعني إيه أن يتألم القلب وأن يحترق من الألم بسبب توقعه أن يقع به مكروه في المستقبل يعني أن يخوف معاني الخوف التي سنشير إليها أو منازل القول يقول مثال ذلك من جنى على ملك ديناية ثم وقع في يده وقع في يد المالك بعدما عمل العمل وقع في يد المباحث فهو يخاف القتل أو التعذيب أو السجن أو ما تعلمون من هذه الأمور أو تسمعون ويجوز العفو ولكن يكون تالم قلبه بحسب قوه علمه بالاسباب المفضيه الى قتله يعني قلبه خايف ومتالم وحالته كرب على حسب ايه على حسب جنايته وعلى حسب الاسباب إلى ما هو فيه هيتعذب هيتقتل هيعدم هيتسجن هكذا, هكذا. يكون الخوف على حسب الأسباب المفضية إلى هذا الوكروب وعلى حسب تفاحش جنايته لذلك الأمن الذي نحن فيه لا يستشعر المرء فيه بعظم الجناية ولا بعظم حق من جنى في حقه سبحانه وتعالى وهذه مصيباتنا نحن اليوم أن الغفلة والجنايات والمعاصي تمر علينا لا ينظر المرء سواء إلى عظم الجناية ولا إلى عظم المولى سبحانه وتعالى الذي قد جنى في حق هذه الجناية لذلك يقل خوفه ولا يتألم قلبه ولا يتحترق نفسه خوفا من توقع هذا المكروه من الله تعالى من غضبه وصخطه وعذابه إلى غير ذلك مما سنزقط من درجات الخوف إن شاء الله تعالى وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية بل عن صفة المخوف وعظمته وجلاله يعني يبقى لوحد خايف كده من نفسه يعني لا عمل الجنايات والعمل حاجة بس خائف يعني أبلوبت عمل الدولة أخده مثلا يحصل له أي مصيبة كلام اللي كان بيحصل مثلا ولازال على حسب هذه الجنايات فإذا علم أن الله تعالى لو أهلك العالمين لم يبالي ولم يمنعه مانع فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وبجلال الله تعالى وباستغناء الله تعالى وأنه لا يسأل عما يفعل يكون خوفه حسب ذلك يكون خوف المرء وأخ... وأخوف الناس هذه بقى مسألة مهمة التي من نهام مسائلنا أعرف الناس بنفسه وأعرف الناس بربه وهذا أخوف واحد يبقى اللي مش خايف ما يعرفش نفسه ولي ما يعرفش نفسه ما يعرفش ربه سبحانه وتعالى كده معنا كده ما رفش ربه سبحانه وتعالى لأنه ولا هم ولا خايف ما رفش ربنا دائية وقدرته إيه وقويته وعظميته وجلاله وانتقامه لا حول الأقوة إلا بلا لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية وقال تعالى إنما يخشى الله من عبادي العلماء وإذا كملت المعرفة أثرت الخوف ففاض أثره على القلب ثم ظهر على الجوارح والصفات يظهر الخوف على الجوارح والصفات بما ذكر الله تعالى هذه الصفات في كتابه في تلاوات القرآن الكريم إذا تليت عليهم آياته زدتهم إيمانا إلى آخر الآيات التي فيها قش عريرة البدن ودموع العين وخوف القلب ووجل القلب وجلت قلوبهم والبكاء والغشي وقد يفضي ذلك إلى الموت وأما ظهوره على الجوارح فبكفها عن المعاصي والزامها بالطاعات تلافيا لما فرط واستعدادا لما يستقبل قال بعضهم فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج مش جيم يتأخر زي ما احنا بنعمل يبالي في جيم يتأخر ولا يبالي وكذا لا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن علامتها من علامات الخوف وهي التبكير من خاف أدلج مشي بادري يعني في الدولجة لسه الدنيا ما شايت في جامبولز لسه الفاقد مطلاش ومشي بادري وقال آخر ليس الخائف من بكى فقط إن من الخائف من ترك ما يقدر عليه ومن ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة ولما لم يصل ذلك عندنا دل على قلة الخوف ودل على عدم المعرفة بالرب وعلى عدم الخوف منه سبحانه وتعالى فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويذل القلب ويستكين لله تعالى ويفارقه الكبر والحقد والحسد ويصير مستوعب الهم لخوفه والنظر في عاقبته فلا يتفرغ لغيره لما يتفرغ لنفسه وإصلاحها ووقايتها من أسباب هذا الخوف ولا يكون له شغل إلا المراقبة لله تعالى والمحاسبة لنفسه والمجاهدة على القيام بحقه وأن يضن بالأنفاس واللحظات أن تضيع لغير الله تعالى لغير صحة معاشه ولغير صحة معاده وأن يضن بالأنفاس واللحظات وأن يؤافذ النفس في الخطرات والخطوات والكلمات بتصحيح النيات والأعمال السائر بها إضاء الله ويكون حاله الخائف يعني كحال من وقع في مخالب سبع ضار لا يدري أيغفل عنه السبع فيفلت أو يهجم عليه فيهلكه ولا شغل له إلا ما هو فيه ووقع فيه فقوة المراقبة لله تعالى التي ذكر النبي في الحديث وقوة المحاسبة التي أمر الله بها بحسب قوات الخوف وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته وقوته وقدرته وانتقامه وبطشه وجبروته وبقوة عيوب نفسه وما بين يديها من الأخطار والأهوال في الآفرة وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع المحضرات فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحريم سمي ورعا وإنضم إليه التجرد والاشتغال لذلك عن فضول العيش فهو الصدق ونشير سريعا إلى مقامات الخائفين ونسمع هذه المقامات أعلى الله تعالى أن يفتح علينا بشيء منها أي شيء يلازم قلب المرء فيكون عونا له على أن يتحقق بذلك وأن يأخذ نفسه به وأن به يخرج نفسه مما نحن فيه اليوم يقول اعلم ان مقامات الخائفين تختلف فمنهم من يغلب على, على قلبه خوف الموت قبل التوبة ماشي فيها ولا بفكر في توبة ولا حاجة يقوم ايه باب ان الاسم فتحش عليه التوبة كما ذكرنا ان التوبة انما هي محفوفة بتوبتين من الله تعالى لتوبة قبلها لا يتوب إلا بها ثم تاب الله عليهم الأول لا يستطيعون أن يتوب إلا أن يتوب الله عليهم فما لم يتأهلوا لذلك لم يتوب عليهم ما وناشي التوبة يوما ونسخرج التابت لا لابد أن يتوب هو عليهم نحن نبين الطريق فقط والله تعالى هو الفتاح نقول فمنهم من يغلب على قلبه خوفوا الموت قبل التوبة ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم يكون مستدرجا بالنعم التي هو فيها الصحة والعافية والفراغ والمال ثم هو ليس بخائف أن تزول هذه النعم وأن لا يستثمرها وأن بها ما يكون سبب نجاته في الدنيا والآخرة ومنهم من يغلب على قلبه خوف الميل خوف الميل عن الاستقامة مش الطريق ربنا يغلب على, على قلبه أن يخاف الخوف من الميل عن هذا الطريق فهو مرعوب يحاول يهرب في كل لحظاته وأوقاته ونفساته وأنفاسه إلى الله تعالى أن يعصمه وأن يحفظه وأن يربط على قلبه وأن يثبت قدمه وأن يشرح صدره وأن يحبب إليه الإيمان وأن يزينه في قلبه وأن يكره إليه الكفر الفسوق العصيان لاجئ إلى الله على كل حال ذلك يقول ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله والخاتمة مغيبة ويعمل بعمل أهل الجنة ويسبق عليه الكتاب إلى آخر الحديث وأعلى من هذا خوف السابقة وخوف السابقة يعني الخاتمة فرع من السابقة الله يرفع من يشاء من غير وسيله ويضع من يشاء من غير وسيله لا يوصل عما يفعل قال هؤلاء في الجنة ولا ابالي وهؤلاء في النار ولا ابالي ومن اقسام الخائفين الذين هذه الموتات ومن اقسام الخائفين من يخاف سكرات الموت وشدتها أو سؤال منكر ونكير أو عذاب القبر ومنهم من يخاف بقية أمور لا تشغل المرء اليوم وهي هيبة الوقوف بين يدعي الله تعالى والخوف من المناقشة أو الحساب أو العبور على الصراط أو النار وأهوالها أو حرمان الجنة أو الحجاب عن الله وكلها في أنفسها مواد مخيفة مخوئفة يرجى للأسامة المتكلم أن يكون له شيء من هذا الحال يعني منزل من هذه المنازل علامة من هذه العلامات مقام من هذه المقامات شيء من هذه الأشياء يخوف به قلبا ويصحح به عمله ويقمع به شهواته ويقوم به بطاعاته ويمنع عنه المعاصي والذنوب والسيئات إلى أن يكون في المقابل يأتي إليه الرجاء ليسرع إلى الله تعالى فإن أخذه الرجاء والخوف يستلزم المحبة ليطير إلى الله تعالى ذلك قال بعضهم من عبد الله تعالى محتاج بالمحبة وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من عبده بالرجاء المهم وان عرض الله تعالى بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد نقف عند هذا الحد كان نضغي أن نستكمل الكلام في الرجاء إن كان لا وقت آخر وإلا استأنفنا الكلام في بقية مواضيع شرح العقيدة الطحوية المهم أننا كما نقول نجهز أنفسنا لبقية المسائل والأمور وبقية الأحوال التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان في هذه الأيام العصيبة التي قست منها القلوب وزاد فيها الجدل وكثر الخلاف وبعدت القلوب عن الله تعالى واضطربت أحوال السير إلى الله جل وعلاه وقعدت الأبدان عن الدعوة والقلوب عن مواصلة الساعي إلى الله تعالى إلا غير ذلك من الأحوال التي لا ترضي الله جل وعلا أخو يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم وغفر الله لك زنبك يا شيخ والله أرجو ذكر الآية والحديث لأن المؤمن لا يشهد لنفسه بالجنة نقول لا من الذين أمنوا والذي والذين هجروا وجاهدوا في سبيل الله مولئك أرجون رحمة الله رحمة الله هي الجنة ففي رحمة الله هم فيها خالدون يعني في الجنة التي هي مستقبل الرحم ماذا هذا؟ والذين يؤتون ما آت وقلوبهم واجلا يصلوا ويصوموا في كل حيا ويخافون ألا يدخلون الجنة ويشهد النفسهم بالجنة الذائب أجبت عنها قبل ذلك كيف يربط بين أن يكون خائفا لا يتقبل منه وبين أن عند ظن عبدبي ذكرناها وذكرنا الكلام بين هذا الكلام بين الخوف وبين أن تسره حسنته أو أن تسوءه سيئته ذكرنا هذا الكلام قبل أسبوع الماضي أو قبل الماضي أن يكون خائفاً وأن يكون عند ظن المولى به وهذا هو الرجاء أن يكون خائفاً يعني بيعمل وبيتوب وبيستغفر وبيقمع نفسه عن الشهوى يقمع قلبه عن وبدن وجوارحه وعن اللذات وغير ذلك وفي نفس الوقت الظن أن الله تعالى لا يتوب عليه وأن يتقبل منه وأن يأخذ بيده كما ذكرنا الآية من هو قانت أهناء الليل سيجد وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه يعني يعسن الظن بالله أن يرحمه وأن يتقبله وأن يغفر له كما ذكرنا في الآية الأولى من الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله وهذا هو الرجاء هذا هو الظن بالله تعالى الظن الحسن يعني أنت ترجو في ربك يعني إيه يعني تعصن الظن بالله تعالى أنه يتقبل منك أو أنه سبحانه وتعالى يثيبك أو أنه يعفو عنك تمنى أن يعفو الله تعالى عنا سبحانه وتعالى ما تقول هو يقول فضلاتكم يعني ما يردده الناس من قول لبيرحم ولم يثيب رحمة ربنا تنسي لن يسألها الواحد دلوقت يعني أنت لنت اللي جاي الدارس ولنت اللي سايب الرجل يجي كنت كده. وهي على المعنى ليس على الكلام يعني هو يعني ايه بيأتي بالأمرين المنكرين معه يعني لهو بيرحم نفسه مثلا ويحضر الدرس ولهو سبب الرجل يحضر الدرس خده هو جاي الدرس ويحطله عن الدرس مثلا أو عن عمل من العمل الصالح عن أي عمل فلهو الذي قام بهذا العمل ولهو الذي ترك غيره في أن يقوم به ويقول له أنت كنت فيني يا ابني وقال لك أنا والله جاي فلان وقال لي تعالى مش عارف نعمل إيه ونسوي إيه وقال لي يعني ما يجي في ساعة الدرس أو ساعة القرآن أو ساعة كذا أو كذا طب أنت معكستش ليه الموضوع معاه هو في محل دعوتك إلى الله تعالى يبقى هو لما يجي يأخذك عن الدرس لا شغلك أنت كتدعو إلى الله تعالى أن تقول له لا تعالى أنت معاه الدرس أنت اللي خدت وكل خطوة إلى, هذا إلى المسجد بها درجة وحط بها كخطيئة وأنت الملائكة تدعو لك ما كنت تنتظر الصلاة وأنت معتك إلى آخر من يسألك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أنت تفرض في ذا كله وتمشي أنت هو في خطوات لا هي لله ولا لغيره في غالب الأحوال لأنه طالما صدك عن ذلك فإن الشيطان قد ابتعثاه لك ليكون سببا يعني يصدك عما ينبغي أن تسير فيه مما قد رتبت نفسك له من أعمال الآخرة أنك أنت الشيطان أعد لك يوم ما تيجي عشان تروح الدرس عشان تجمع عشان تحفظ عشان تصلي بالليل عشان كده والشيطان هيجي يقول لك هيقفلك كده يقول لك تعال معايا يلا نروح سككيني مثلا أو نروح نشوف مش عارف إيه فين لا هيبعث لك واحد يبقى له يقول له الروح ضايع علي الصلب يقول له حاضر يبقى أنت اللي بقولك حاضر دا ويسمع كلام الشيطان روح ضيع عليه الدرس والصلاة تسمع كلام هو قال لي الشيطان حاضر ماشي سمعا وطاع ويجي جاي رايح يعطلك ثم أنت تسمع كلام هذا الذي قد بعثه الشيطان إليك ليخرجك مما كنت فيه من الطاع إلى ما يود لك هو من البعد والغفلة لا أفهم هناك أحد يسأل سؤال عن حديث إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقات جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح ولا. هل معنى الحديث كون الشخص حياً ويفعل هذه الأمور نعم وهو حي يخرج وقفاً أو شيئاً تعود صدقاته عليه والولد الصالح ومش معقولة بعد ما يموت حيجوز ويجيب ولد صالح يعني. والعلم الذي ينتفع به نفس الكلام إن كان له علم ينتفع به في حياته بعد موته كيف يأتي العلم إلى أن يكون قد تركه في حياته ولم ينتشر فنشروه بعد موته ليتحقق به هذا العمل الصالح الباقي له موضح. هل يجوز بعد السؤال بل بعد كده إذا مات المرء أن يكون هناك عمال صالحة تعمل له تبقى له بعد أو تصله بعد موته هذا ما أجبنا عليه في الدرس الماضي نعم وسئلت عن قراءة القرآن قلت نعم تصل يصل ثوابها إلى الميت كذلك فكضناها في اعتقاد أهل السنة ومن خلف فيها أيضا فهو من أهل السنة كذلك ولكن الاعتقاد الذي عليه جمهورهم أن هذه العمال الصالحة تصل ومنها ثواب قراءة القرآن الكريم السؤال يسأل سؤال كذا كتب سؤال بس يعني بسم الله ولا السلام عليكم ولا حاجة كذا من أدب العلم ولا السؤال اللحية فرض أمسنا لما تم رفعني بح مرفعني ويش في الحياة رفع إذاها ويقول لأول ها لا سؤال دي طريقة هل <تصفيق> فرض أم سنة وإن كانت فرضا هل حالت وحالقها تارك فرض كتب الله عليه نعم أنا رفعك بأ هل الله يا فرض وواجف <تصفيق> على جمهور أهل العلم على العلم نعم فرض وما كان غيرك وأنت والدنيا جميعا لو كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطلقوا اللحة كان واحد كده بقى ويفعله كلام اللي انت بتقوله ده حد يقدر كان ساعتها يقوله الله يا فرد ولا واجب ولا سنة يقوله كده ولا يقوله سمعنا واطعنا إنما كان قبل المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله اللي يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا أو لأيك هم المفلحون صاحب السؤال بتاع له صاحب في الكلية ومشاهد فيه كان يمبغى علي أن يأتي به الليلة لا يؤخره إلى هذا الحال محل السيالة وفيها لا يجوز لك أن تتركه للأسواء القادمة وأخي أسأل يقول كيف التوفيق مع قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى مع الكلام اللي احنا بنقوله ده. وكيف يرسل لصديقه مثلا استغفاره له صديقه ميت ولا هو حي هو حي والله مغفر الفلاء وصول الاستغفار هذه لا خلاف عليها ومن دعا لأخيه بظهر الغيب قيض الله له ملكا يقول آمين ولك بمثل ثم كده مهجي يقول لدعيلي أقول له روح انت دعيلي باللي انت عايز لنفسك ما تدعي لنفسك هتلاقي ملك يقول لك آمين ولك بمثل أما نما كدعي لك يعني يمكن لك كده ملعيش إنما لما تدعيلي يا أكيد إن شاء الله ربنا يرزعك هذا الملك اللي يقول لك آمين ولك بمثل ادعي لنا اللي انت عايزه ربنا يكرمك ان شاء الله فيه <تصفيق> ليس الإنسان إلا مساعة كيف شرحناها شرح الكلام على آآ آآ وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت ذكرنا هذه الآية وذكرنا ردود أهل العلم عليها وتبيين هذا الحال ملخص هذا الكلام فيها ليس الإنسان إلا مساعة نعم فبسعي غيره لي ولا مش ليه انت بتسعيليك اللي انت سعيته نعم طبه لما نجد ديك الشيء من عندي تخدهم ولا متخدهم شي وليك ولا مش ليك ماشي الدواء الذي يستجلب به الخوف أخي بعيدت لي سؤال دلاته هو اللي خلاني يعني آآ آآ أنظر في موضع الكلام وهو كيف أو اي أسباب التي تعين المرأة على الخوف أنا مش عارف أن أقولها سيدي طويلة شوي المهم يعني ملخص الكلام أن ذلك يحصل بطريقين الدواء الذي يستجلب به المر الخوف أحدهما أعلى من الآخر يعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين أحدهما الخوف من عذابه وهذا خوف عمة الخلق وهو حاصل بالإيمان بالجنة والنار وكونهما جزائين على الطاه والمعصية ويضعف هذا الخوف بسبب ضعف الإيمان أو قوة الغفلة يبقى هذا السبب زوال الغفلة يحصل بالتذكر والتفكر في عذاب الآخرة ويزيد بالنظر إلى الخائفين ومجالستهم أو سماع أخبارهم أنت لا بد لك من ذلك ضعف الإيمان وقوة الغفلة لا يتحصل العكس يعني قوة الإيمان وقوة اليقظة إلا بالتذكر التذكر دا قلناها وأننا بنشرح في الجمعة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفهم من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون والتذكر كما ذكرنا أحد أسبابه والتدبر في الكلام الذي يحصل هذا المقصود بمعنى الله تبارك وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب التذكر منبني على التدبر والتدبر منبني على الايات المخوفة المتعلقة بالله تعالى المتعلقة بالآخرة والمتعلقة بالعذاب والجنة والنار والصراط والقبر والموت والحساب إلى آخر هذه الآيات التي كلما ذكرها الزاكرون بكوا وخشعوا وتصدعت قلوبهم وتزلزلوا وسارعوا إلى الله تعالى وسماع وحضور مجالس التخويف والتذكير والتبصر والتالي معرفة أخبار هؤلاء الخائشين ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم ويبكي في صلاته ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء صلى الله عليه وسلم إلى آخر لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا والمقام الثاني الذي يستجلب به الخوف هو الخوف من الله تعالى وهذه درجة عالية التي يسميها خوف العلماء العارفين والتي قال الله فيها ويحذركم الله نفسه والصفاته سبحانه وتعالى التي نشرحها في الأسماء الحسنى تقتضي الهيبة والخوف وهم يخافون أن يبعدهم وأن يحجبهم عنه وأن يحرمهم الطاع وأن يحرمهم الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى وأن يحرمهم الإقبال عليه وأن يحرمهم محبته وأن يحرمهم أن يملأ قلوبهم من نوره إلى باخر هذه الأمور التي أشعرنا إلى شيء منها ومن قصر فسبيله أن يعالج نفسه بسماع الأخبار والآثار فيطالع أحوال الخائفين وأقوالهم وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين من أمثالنا فلا يتمارى في أن الاقتداء بهم أولى الاقتداء بأولئك الخائفين العقلاء الحذرين لأنهم هم الأنبياء والعلماء والأولياء وفي صحيح مسلم من حديث عائشة قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يعمل قال أو غير ذلك, أو غير ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف للمؤمنين قوله تعالى وإني الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فعلق المغفرة على أربعة شروط يصعب تحقيقها تاب وآمن وعمل صالح واحتدى وبنظر إلى هذا الكلام من الذي حقق هذه الأربعة لينظر كيف يغفر له لذلك قال أبو الدرداء ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه ولما حضرت سفيان الثوري الوفاء جعل يبكي وقال له الرجل يا أبا عبد الله أراك كثير الزنوب فرفع شيئا من الأرض والله وقال والله لذنوبي أهون عندي من هذا ولكني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت في الأخير هذه أمه سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعلوا حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزيدنا علما ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى وما أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ما حب إلينا الايمان وزينه في قلوبنا واكره إلينا الكفر والفجور والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وأجوارحنا ونواصينا اليك واعمر ردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا غياث المستغفين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا نغفر لنا لوالدين والمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم مش مرضانا ومرضى المسلمين اللهم مش مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخير فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم منصر دينك وارفع رأيتك وحكم شريعتك وإنشر رحمتك. وهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير من أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فرد كيده في ناحره واجعل تدبيره تدميره اللهم أحسيم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم ان نعوذ بك من شرورهم ونضر بك في نحورهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واصلح ماال بين قلوبنا واوصل ذات بيننا وهدنا السلام اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرفوما وتفوقنا عنده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروم ربنا واشر لنا ووالسوان الذين سبقونا تجال في قلوب بنا غلا للذين آمن ربنا إنك رب في الرحيم سبحك اللهما حمللك الشل الله إها إلا أن ستوشك وأاتوب إلييك الله صل على سيدنا محمدين النبي زجهه أومات مؤمنين وذرييات هي وأهل بيت